لهم ما واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا ومكروا مكرا كبار وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ود